جديد. واكتب على صدرها ما ذاكراتي في جيدة وما القريحات تجيد من بعدها مرسل يسافر بحبة جديدة وشل مني العديد لبو علي قدوة الشعار برض السعيدة انسان ضايع سديد شاعر محمد ولا بالشعر هو فريدة شاطر بنظم القصيد تشهد لأرض اليمن من اب حتى عبيدة تشهد شوافع زبي قصيدة كان مات الشاعر الشاب علي نعمان أزنا من أهالي بعدان الربار بني عوار وهذا القصيدة مرسلة للشاعر محمد علي عمران من أهالي العود محافظة إب القصيده تعبر بما فيها أداء فائز أبو شمس بالعود أبو هشام محمد أحمد صراح الكوماني تسديلات الكوماني دمار ميدال حكومة فروعها صنعها شارع بينهم شلمني لعدم من ولا شعر قواه فريده شاطر بالاقوى القصيده تشهد نهار ظل ايام الليل ابحثت عبيده تشهد شراف اعزاب عروضها لنا عميده استاذنا ولا عميده وبالوفا بنعاني عان ران ماشيين هديده انسان جيد بنجيده يوقف مع صاحبها وقت الرخاء والشديده على امي ينتشر ربيع جاردك وفي قرات السعيد يا رمزنا الماجيد يا ابو علي انا تنمض من الوجع للماجيد خليفه ابن ماجيد خليفته اللي تبيعو في يوم عيده كنن ما غفى بالي ببيع الدين ظل كرسي وعيشه زهيده بالزيهم الله راقي شرح لنا لا يفيد <تصفيق> ليش التخالفة على شعبي مسك في وريده جلده ذهب وعصر وردة والجوع والفقر ما قال شعبي يبيده عود لنا من ج. ابعصا عدها كل بعد الجريده الكذب ولنا اكيد وضنطبر رد بالعين رند له وما محمد يجيد والختم صار على طه شيدا الراس قاسي حديد راس ابن عمران واصحاب الوفاء والعقيده وكل عودي فريد إذا الضيف افضل واعتبر يوم عيد وعيد من بعد عيد ترحيب بمردده في صوت عالي وعيده يسمع صداه البعيد شرفت يا علي نعمان بجمل قصيده واصبحت قاري معيد الجاب من الشاعر ابو علي محمد علي عمران على قصيدة الشاعر علي نعمان الزلم حديد راس ابن عامر وعن ولا Wari d'Olen, baradur, baradur, baradur, baradur, baradur, baradur, والمفيد صاحب البيعه وصاحب الكسبه مالكيده ياويلك اعدك يد ما رد لك رد وافيق والهواجس عديده تجري بالاجره الوراء الدوافي والهواجس عديدة تجريب مجرى الوريدة يا كيف لا ما عندي حليلة معيده من علمها نستفيد بشرى لما السلسلة بياته وبانك رصيدة فتح بقلبي رصيدة سر الخلال بالبطنة بالقصور المشيدة Yeah. Nie, okay. nie, تمسي قهيد. يا تمسي يا كم ننا عيال تقضيها ليالي قهيده والشعب جايع لو كيده يا على اللي على العيله بعزفنا شيده يتشوه بالاشعيب ملحوث من بره ران فارس واليده وجدع احمد حميده حكم الانعام ولا يشعلون ما يفلح وينجح من يشعلها للوقيده ما ظنيها في الحوين جاع أحمد يحكي الماكيدة وعز واحد واحد من يشعل النار بها يحرق بجمرات وقيده يصبح مشعر رد طريده والطير ذا ضار الوعد عادل وعذبا